الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاة والسلام وقاله هؤلاء ايش استهزاءا وتهكما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه القتل موجود هم قالوا قتلنا مسير لكن اين الصلب يقول هذا من باب حذف المعلوم ويعني حذف المعلوم بالسياق هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا لكن طوا ذكرهم اكتفاءا بناء سيذكر وما قتلوه وما صلبوا وهم قالوا إن قتلناه وصلبناه والصلب أن توضع خشبة على طوني جسد المصلوب ويعرض فوقها على حذائيه عوضين عارضة ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة وتربط له على العارضتين هذا هو الصليب ولذلك اتخذ النصارى لسفههم وضلالهم وقلة عقولهم اتخذوا الصليب الذي صلب عليه نبيهم إيش إلهًا وعلى الأقل مقدسة مع أنه لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسروه وأوقدوا به النار، لكنهم سفه. قل لا لا يمجسون بئ بئر الحقل والقاض. قال وما صربو ولكن شبه لهم شبه أي ألقى شبهه على شخص آخر فقتلوا هذا الشخص. شبه الظلمان والكذب. ألق الله شبهه على رجل. فقتلوا هذا الرجل وصلبوه وقالوا قتلنا المسيح وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع كما قال عز ونحن نسل بحاجة إلى شهادة أحد بعد شهادة ألا عز وجل. من الذي شبه قيل إن الذي شبه هو نفس الذي دل اليهود على عيسى لأن اليهود كانوا يبحثون عن عيسى وعيسى كما تعلمون كان يسير في الأرض هو خوفا على نفسه من اليهود فقيل لهم إن إنه كان في البيت الكلان فأرسلوا أمة أمة لقتله، فلما وكانت تلينهم واحدا منهم، فلما وصلوا إلى البيت الذي هو فيه وأصحابه نحو ذات عشر نفر أو اثنين عشر دخل الذي يدل عليه ليتأكد فلما دخل ألقى الله عليه شبه عيسى نعم سبحان الله هو من أقيد قصد فدخل لهم فأمسكوه عيسى عيسى قال أنا صاحبكم قالوا أنت عيسى فقتلوه وصلبوه أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيقال إن الله فتح له كوة في الجدار وخرج من غير الباب رفعه الله إليه سبحانه وتعالى وقيل إن الذي شبه رجل من قوم من قوم عيسى قال له قال لقومه ثلاثة عشر نفرًا قال من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهه وهو رفيق في الجنة فقام شاب منهم وقال أنا فكأنه مستصروا فعادها مرة ثانية وثالثة فقال أنا قال أنت ذاك فألقى الله شبهه عليه ونجى عيسى وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه. يقول عز وجل ولكن شبه لهم، وإن الذين اختنع أما عصر عليه الصلاة والسلام فيذكر الله أنه رفع قال و... وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه الذين اختلفوا فيه فقيل إنه انه عيسى وقال بعضهم ليس عيسى كأن الشبه ليس تاما ففي ملامح عيسى وفيه ملامح غير غير ولذلك اختلفوا الله اكبر الله اكبر أبدوا سمعني ما في السق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم سهيدا فَبِغُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَذُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ فُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَمَدْنُهُ عَنْهُ وَأَخْذِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَفِنَا لِلْكَابِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الرقاصون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك تنفقهم أجر عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أن نعم نعم قال الله تعالى و... قال الله تبارك وتعالى إِنَّ اللَّذِينَ وَإِنَّ اللَّذِينَ سَلَفُوا فِيهِ لَفِيشَكٍ مِنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّلِ سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه أي ما قتلوا عيسى وما صلبوه واللهود الدعو أنهم قتلوه وصلبوه ولكن شبها لهم أي ألقي شبهه على شخص وسبق أن المفسرين اختلفوا في ذلك فمنهم من قال ألقي شبهه على واحد من من كان عنده ومنهم من قال إنه ألقي شبهه على الذي دل عليه من اليهود واخترفوا منهم من قال قتلنا عيسى ومنهم من قال لم نقتل لأن الشبه لا يقتضل من ماتعهم ولعلهم لقوة انتعارهم لم يتعنوا كثيرا فأرقي عليهم الشبه أو الشبه على واحد منهم أو على من في البيت فقتلوه ثم بعد قتله تنازع هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا؟ فاختلفوا فيه وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم ولكن عن شكل منهم من قال قتلناه ومنهم من قال لم يقتل واختلفوا وصار هذا في النهاية اختلافا دينيا فمن النصارى من أقر بأنهم قتلوا ومنهم من من عنكر وقال إن الذي قتلنا الشبه شبه موسى وعيسى الشبه شبه عيسى والجسد ليس جسده اليهود نعم اليهود اختلفوا فيه فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا والنصارى أيضا اتبعوا اتبعوهم في اختلافهم أيضا حتى النصارى اختلفوا فيه يقول عز وجل فمنهم من آمن نعم. وإن لفي شك منه ما لهم به من علم فنفى الله عنهم أن يكونوا عالمين وجه ذلك أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. هذا هو العلم العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. وهؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحد. بل إنهم بل نعلم أنهم لم يعلموا هذا لأنهم ما قتلوا وما صلبوا. ما لهم به من عزم وما هنا نافية وهل هي حجازية أو تمينية أو حجازية لم تكن شروطها حجازية لم تكن شروطها ما الذي من الشروط عدم الترتيب بين اسمها وخبرها وابن مالك يقول رحمه الله في الألفية ما عبق النفي وترتيب زكي أي علم وهنا الترتيب مختلف لو قلت ما زيد قائما كنت حجازي ولو قلت ما زيد قائم كنت تميميا وقال الشاعر يصف معشوقته ومهفه في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام إذن هي تميمية ولو كانت حجازية قالت ما قتل المحب حراما لكن لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين إلا مع الترتيب وبقاء النفس وهنا لا ترتيب ولذلك نعرف ما نافيه ولهم جاروا مسؤول خبر مقدم وعلم مبتدا مؤخرا لكن دخل عليه حرب جر الزائد إعرابا الزائد معنى لأن الحروف الزائدة إعرابا تفيد تقوية الكلام إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن، إلا هنا أداة استثناء لكن الاستثناء منقطع، وعلامة الاستثناء المقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه ونحن أعلم جميعا أن اتباع الظن ليس علما وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا أتمه لا يكون متصر بل هو منقطع لأن اتباع الظن ليس علما فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه ويكون منقطعا وتقدر لا في الاستثناء منقطع بلا يعني ما لهم به من لكن اتباع الظن وإلا اتباع الظن والظن هو الراجح من أحد أو احتمالات إذا كان الأمر يحتمل شيئاً فأكثر ترجح أحدها فالراجح يسمى ظناً والمرجوح يسمى وهما، وإن تساوى الأمران فهو شكل هذا عند الأصوليين أما عند الفقهاء فالشف ما يقابل اليقين فيشمل الوهم والظن والشف ولهذا لو ولهذا قالوا في قول ولهذا قالوا إذا تبقى الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ومعنى الشك في الحدث يشمل الظن والوهم والشف لكن الأصليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما إلى هذه الأقسام ظن وشك ووهم إلا اتباع الظن وحينئذ لا علم عندها لا علم عندها هل لنا أن نأتي بمثال يكون في الاستثناء منقطع من القرآن سوى هذا نعم كثير مثل قول تعالى لست عليهم في مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فهنا إلا الاستثنى من قطع لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر ومن كان غير كافر ولهذا أتت الفاء في الجواء والتقدير لس عليهم من مسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر نعم يقول جل وعلا إلا كبعضا وما قتلوه يقينا ما نفع قتلوه فعل وفاعل به يقينا كيل إنها مصدر في موضع الحال من الواو في قتلوه أي وما قتلوه متأقنين وما قتلوه متأقنين ولكنهم في شك من فهنا آية تناسب تناسب هذا مع قولهم مع قوله ما لهم به من علم وقوله إن وإن لا يتلف فيه هذا في شك منه وعلى هذا فتكون يقينا مصدر في موضع الحرب أين عاملها لا أين عاملها قتل وأين صاحبها ألواق يعني وما قتلوه متلقين وقيل إنما إن يقينا مؤكد للنفذ أي ما قتلوه أقول ذلك يقينا أقول ذلك يقينا ولا يصح أن تكون, أن تكون تأكيدا للمنفي يعني وما قتلوه قتلا يقينا بل قتلا ظنيا هذا لا يصح إذن هي إما مصدر في موضع الحال من فاعل القتل والمعنى وما قتلوه المتأقين ولكنهم في شك أو إنها تأكيد للنفي أي وما قتلوه أن في ذلك يقينا أو أقول ذلك يقينا واضح وعلى القاعدة التي مرت علينا في التفسير أنه إذا احتمل الكلام معنى يمين فأكثر لا منافات بينهما ولا مرجح لأحدهما حملاء على المعنى جميعا وعلى هذا فنقول كلمة يقينا لها معنية المعنى الأول ما قتلوه متيقنين والمعنى الثاني ما قتلوه أم في ذلك يقين بل رفع الله إليه هذه بل حرف إضراب وهل هذا إضراب إبطالي أو انتقالي طالب. نعم إبطالي وعلامة الإضراب الإبطالي أن يكون مبتلا لما سبقه وعلامة الانتقال أن لا يكون مبتلا لما سبقه لكنه ينتقل من حال إلى حال مثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل في شك منها بل هم منها عموم هذه انتقالية لكن هنا الإضراب هنا إضراب إبطالي بل يعني لم يستقوا في دعواهم رفعه الله إليه رفعه الله إليه أي رفعه حيا أو ميتا حيا رفعه الله تعالى إليه حيا إما من كوة في البيت أو من الباب الله أعلم كل ذلك ممكن وكل ذلك بقدرة الله عز وجل رفعه الله إليه وأين كان كان في السماء الثانية دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فين أرجقه وجد في الأولى آدم ووجد في الثانية عيسى ويحفر ووجد في الثالثة يوسف ووجد في الرابعة إدريس ووجد في الخامسة هارون ووجد في السادسة موسى ووجد في السابعة إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أعلى هؤلاء منزلة عند الله عز وجل ولهذا كان في السماء السابع وآذن في السماء الدنيا ليقرب من بنيه فإن بنيه كانوا في الأرض وأقرب ما يكون من السموات هو السماء الدنيا أقرب ما يكون للأرض هو السماء الدنيا وفضل الله واسع يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إذن رفعه الله إليه إلى أي مكان إلى السماء الثانية معاد ابن خالته يحيى، لكن يحيى ليس مفوه في حال حياته إنما هو مفوه بعد بعد أن مات. نعم بذرفعه الله إليه وكان الله عزيزا الحكيم، كان الله عزيزا أي ذا عزة والعزة قال العلماء إنها ثلاثة أقسام عزة قهر وعزة وعزة الامتناع نعم عزة القهر أن الله سبحانه وتعالى غالب غير مغلوب وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب نعم ومن أمثلة ذلك أمثلة ظهور الغلبة في العزة قول الله تبارك وتعالى ردا على قول المنافقين لأن رجانا إلى المدينة لا يخذين العاز من الأدل قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة هنا أظهر, أظهر معانيها الغلبة لأنه في مقابلة قول هؤلاء المنافقين عزة الغلبة هو واضح أن يكون غالب لكل شيء فهو غالب وليس بمغلوب جل وعلا عزة القدر أي أنه ذو قدر عظيم لا نظير له عزة الامتناء أنه يمتنع عليه النقص وأخذ هذا من قول العرب أرض عزات عزات أي صلبة قوي وحكيما أي ذا حكمة أي ذا حكمة فما هي الحكمة الحكمة هي احتمال الشيء وإتقانه ووضعه موضعه بحيث لا يقول عاقل ليته لم يكن هنا هذه الحكمة وقد نتوسع في المعنى ونقول إن الحكمة إن الحكيم مشتقه من الحكمة والحكم إن الحكمة والحكم قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى وما اختلاثم فيه من شيء فحكمه إلى الله فهو الحكيم أي الحاكم في عباده وبين عباده فهو الحاكم في عباده يشرع ما شاء فيه بأمره ونحنه وهو الحاكم بينهم يوم بشرعه في الدنيا وبجزائه في الآخر طيب هذا حكم ويكون أيضا من الفكمة وهي إثقاء الشيء ووضعه في الموضوع ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في شرعه وفي قدره ولها لنقول الحكمة شرعية وقدرية طيب وكان الله عزينا حكيم المناسبة يعني مناسبة ختم الآية بهذه النسمين الكريمين لأن هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون أن يقتلوا رسولا من رسل الله عز وجل فناسب أن يأتي أو أن يختم الآية بالعزه والحكمة وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة يعني هو الحاكم عز وجل ولذلك منع هؤلاء من أفسادهم وقتلهم النبي ناخذ فوائد طيب من أين؟ نعم إيش؟ فيامن من قليلا يعني من هنا لابدأ طيب قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما هنا من هذه الآية اثبات السبب بقوله بكفرهم ومن فوائدنا أن الكفر سبب للشر والفسائد واللعن والإبعال عن رحمة الله عز وجل لأنه متعذف بمحذوذ كما قلنا في قوله فبما نقضهم مثاقهم لعنهم ومن ثوائدها أن اليهود رموا مريم ببهتان العظيم حيث قالوا إنها زانية وأن عيسى بن زنى نسأل الله العظيم وهذا بهتام عظيم ولكن هل نقول إنهم كفضوا برمهم إياها نقول أما من أما من قذفها بذلك بعد أن برأها الله من ذلك فهو كافر لا لقذفه ولكن لتكذيبه تبريئة الله سبحانه وتعالى إياه فعلى هذا يكون كفره من باب كفر الجحود من باب الكفر والجحود، لأنه أنكر ما عثبته الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قال وماريا مابنة عمران التي أحسنت فرجها فشاهد الله لها بإحصان الفرج وعليه فمن رماها فيما رماها به اليهود فإنه كافر مكذب الله عز وجل طيب وليس هذا من أجل قادة اتهاء نكفره الآن من أجل أن قد فهى تكذيب لله عز وجل ننتقل وإن كان ليس هناك يعني علاقة تامة لو قذف أحد من الناس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بما برأ بما برأها الله منه يكون كافر. كافرا نعم يكون كافرا من وجهين الوجه الأول تكريب خبر الله عز وجل وأول ما ذكر الله القصة ذكر العفق إِنَّ الذين جاءوا بِدِفْكِ عُصْرَةٌ مِنْكُمْ مما يقول على أن هذا القضية من أصلها وفصلها كذب فمن رمى أم المؤمنين عائشة بما برع الله منه فإنه كاذب مكذب لله عز وجل وأيضا من وجه آخر أنه جنس فراشا من بعض الصلاة والسلام وإذا كانت أم المؤمنين عائشة وحشاها من أن تكون فعلت ما رمقت به إذا كانت الزانية والعياذ بالله فهي خبيث والخبيثات للخبيثين ولهذا يلزم من ذلك أن يكون طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام زد على ذلك أنه طعن في حكمة الله طعن في حكمة الله عز وجل أن يجعل هذه المرأة الزانية فراشا لأفضل البشر عندها نعوذ بالله طعن في حكمة الله هل من الحكمة أن يجعل وليه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم يفترش امرأة الثانية ليس من الحكمة فهؤلاء الذين يرونها بما برأى الله منه هم كفره لا شك نشهد بالله أنهم كفره وليس من أسلامهم شيء لأنهم كذبوا الله ورسوله ولأنهم جنسوا في راش النبع عليه الصلاة والسلام ولأنهم طعنوا في حكمة الله ولا إشكال فيها طيب لو قذف غير أم المبينة عائشة من زوجات فصول عليه الصلاة والسلام الذين مات اللاتي متنا وهن في عباله أو مات عنه فكذلك فكذلك الصحيح أنه يقفل أنه يقفل لماذا لا نقول لأنه تكديب الله لأن الله سبحانه وتعالى ما برأ واحدة منهم لكن لأنه دنس فراش النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمة الله دنس فراش أو وطعن في حكمة الله عز وجل ولهذا كان القول الغاجر أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كاف يباح دمه وماله إلا أن يتوم فإذا تاب فينظر الإمام هل يرفع عنه القتل لأنه تاب او لا يرفع لأنه حد هذا يرجع الى رأيه ما طيب. ومن فوائف الانت الكريمة ايش لا اذا اذا رمع من غير ما برع الله منه فهذا يكون كعيدة من منه لأنها ليست هي زودة نبي حتى نقول أنها أنه يكون طعن بالنبي يقول وقوله من فواجهات الكريمة أن رمي المحصنات بهتان عظيم رمي المحصنات بهتان عظيم ولهذا أوجب الله فيه حداً قدره كم ثمان وجلب قدره ثمان وجلب حتى لو شهد أحد بأن فلانة أو فلان زنا، وأنه شاهد فرج هذا الرجل في، وأنه شاهد ذكر هذا الرجل في فرجه شهد هذه الشهادة نقول الآن عليك ثمان وجلب ولو كان من أصدق الناس ولو كان من أزكى الناس نقول عليك ثمانون جلدة قال ماذا شاهد آخر هات شاهد الثاني ها؟ نجلده أيضا ثمان جلدة مع الأول قالوا عندنا شاهد ثالث فنجلده أيضا ثمانون جلدة كل هذا حماية للأعراض والأنساب يعني الجلد القاذف ليس حماية لعرض المقذوف فقط وللأنساب أيضا لأنه لو ثبت زناه اختلط نسب الزاني بنسب الزوج ما ندر هذا الولد لهذا أو لهذا فضعت النساء ولهذا كان من الواجب أن يقام على على القاضي الحد. وأيضا لا يكفي أن يقام عليه الحد لا تقبل له شهادة أبدا ولو شهد بما يساوي فلسا لا تقبل شهادته. لمن قال لا تقبلوا لهم شاهد أبدا أكد النفع بالتأبيد فإذا شهد وهو من أعدل الناس قلنا لا نقبل لا نقبل ليش لا هذا عن الله ولا تقبلوا لهم شاهد أبدا الثالث العقوبة الثالثة خرودوا عن العدالة وأولئك هم الفاسقون وبناء على ذلك فكل عمل ديني أو دنيوي يشترط في العدالة فإنه لا يتوله لا يتوله أبدا لكن الله استثنى إلا الذين اعتابوا من بعد ذلك وأصرحوا فإن الله ربو الرحيم وهذا الاستثناء يعود إلى جملة الأخيرة بالاتفاق وهو ارتفاع الفسط عنه إلى تاب يع... ولا يعود للأولى بالاتفاق وهي قول فجردوهم ثمانين جل واختلف العلماء هل يعود للثانية وهي ولا تقول لهم شيئاً أبداً أو لا على قولين، وينبغي أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي. من فوائد الآية الكريمة، نهى الكلام على العقيدة. وقولهم إن قتل المسيح اسم مر إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود باعوا باسم قتل المسيح أخذا لهم بإقرارهم. أخسر لهم بإقراره لأن الله جعل الإقرار شهادة فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم ولهذا نقول اليهود قتلوا المسيح وما قتلوا ماذا قتلوا وما قتلوا نعم قتلوه حكما ولم يقتلوه واقعا. قتلوه حكما لأنهم أقروا لأنهم قتلوه ولكنهم لم يقتلوه واقعا وحقيقة فمن فوائد الآية الكريمة إذن أن حكم قتل المسيح ثابت على اليهود بإقرارهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يعني اليهود إما أن يكونوا قد أقروا بأنه رسول وقالوا رسول الله ليعلنوا على أنفسهم أنهم فعلوا ذلك عناداً أو أن رسول الله هذه من كلام الله كما سبق ذكر القولين فيها من المفسرين ومن فوائد الله الكريمة نسبة للإنسان إذا لم يكن له أب إلى أم من أين تأخذ نعم من قول عيسى ابن مريم ومن فوائدها وفائد نحوية أن الإنسان إذا اشتهر لقبه فلا بأس أن يقدم على اسم العلم لا نقدم المسيح وإلا في الأصل أن نقدم الاسم أولا ثم اللقب ثم الكنية لكن إذا اشتهر به فإنه يقدم اللقب مثل ما مثل ما أن تقول الإمام أحمد بن حنبل أو أحمد بن حنبل الإمام الأول لأنه مشتهر به طيب من فوائد من الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله بقوله رسول الله وهو آخر نبي بعث بعده محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم إيش؟ على فترة من الرسل وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين عيسى أحد من الرسل وبه نعرف كذب الأخبار التي قالت إن خالد بن سنان وهو من العرب كان رسولا فيقال ليس بين عيسى ومحمد أحد من الرسل ومن قائد هذه الآية الكريمة شرف إيسا عليه الصلاة والسلام كيف لأنه رسول الله وكفى بالإنسان شرفا أن يكون رسول الله، كما كفى به شرفا أن يكون عقل لله ألأس كذلك لكن الرسالة أخص أخص من العبودية ومن فوائد الآيات الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يستطع خلافاً لمن؟ للهود والذي قال إنه لم يقتل ولم يستطع والله عز وجل وما قتلوا وما صلبوا، ومن فوائد الآيات الكريمة سفاهة النصارى وقلة تمييزاً حيث كانوا يعبدون الصليب ويعظيهم ولو كانوا عقلاء، نعم لكسروا صليب يصرب عليه نبيهم ثم يذهبون إلى تقتيسه لو أخذنا بظاهر الحال لقلنا هذا جليل على فغضهم لعيسى حيث قدسوا ما عذب به وهو الصليح لكن هم يدعون إن هذا إن هذا تعظيم للعيسى عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الفريمة تمام قدرة الله عز وجل حيث قلب الرجل إلى مشابهة عيسى سواء قلنا إنه أحد القاعدين في البيت أو إنه اليهودي الذي دل اليهود على مكان عيسى فهي فهو جاني على تمام قدرة الله عز وجل ومنه إذا قلنا من فوائد الآية إذا قلنا إن إنها إن, إن المقتول الرجل الذي دل اليهود من فوائد الآية أن فيها تأييدا للمثل القائل من حقر لأخيه حفره وقع فيها فإن هذا الرجل جاء يقول اليهود ليقتلوا موسى ليقتلوا عيسى فقتلوه هو قتلوا ل... نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود اختلفوا بعد أن قتلوا عيسى بزعمهم اختلفوا هل قتلوه أم لا ومن فوائدها أنهم تكلموا بهذا بلا علم هذا الاختلاف كله لا, عل لا علم فيه ولهذا قال تعالى ما لهم به من علم حتى كل كل المختلفين ليس لهم به علم وإنما هو الظن ومن فوائد الآيات الكريمة أنه كما نعلم من فوائد الآيات الكريمة أنه كما ينتفع العلم عن النصارى لأنهم ظلاء فقد انتفى العلم عن اليهود في هذه المسألة ولم يدركوها حقا ومن قوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى ذنب من اتبع الظن وجهه أن الله نفى عنهم علم أولا ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهل نفي العلم يقتضي ثبوت الجهل والجهل مذموم فاتباع الظن أي ظن مذموم ولكن بين الله تعالى في سورة الحجرات أن ظن بعضه غير مذموم فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يعني ولا تجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم يعني وبعضهم داس بإثم فما هو الفرق الظن المبني على قرائم قوية ليست أوهاماً أو تخيلات هذا ليس بإثم والظن الذي لا لا, لا لا أصل له هذا إثم ولكن إذا ظن الإنسان بأخيه سوءاً فهل الأولى أن يحقق أو أن يتجاهل الأمر؟, يتجاهل الأمر؟ لا إن قلتم الأول أخطأتم وإن قلتم الثاني أخطأتم أي نعم. حسب الحال قد يكون من المصلحة أن نبحث حتى نصل إلى اليقين إما نتنا أو إثباتنا وقد يكون من المصلحة أن نتجاهل ونتغاضى. فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل فالتجاهل أحسن يعني لو نقل إليك الإنسان كلاما فيك من شخص فالأولاء أن تتجاهلها لأن لا يقع في قلبك شيء عليه فضلا عن أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه ولهذا جاء في حديث الرواب المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيء. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدف والحديثين ما فيه من حديث السند لكن معناه جيد إلا إذا دعت حاجة إلى إخبار الإنسان فهذا شيء ثاني مثل أن نعرف أن هذا الرجل بينه وبين هذا صداقة ويفضي إليه بسره والثاني ينقل كلامه كالمنقل تماما لا يمسك المال فهذا يجب أن تنصح وإذا أخبرت عن حال ليس هذا النميمة فلهو نصيح طيب المهم أن الظن الآن ينقسم إلى قسم بعضه له, بعض له قراء قوية فهنا يمتث عنه وقسم آخر ليس له قراء قوية فظنه إثم التي بضع طيب ومن فوائد الآية نكمل من فوائد الآية الكريمة انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه لم يقتل يقينا. نعم لقوله: وما قتلوه يقينا على أحد الاحتمالين أيهما أن يقين هنا عائد لا نفي القتل فإن قال قائل ما الذي أحوج القضية إلى أن نكون في هذا التأكيد وما قتلوه وما صلبوا وذلك شبها لهم وإن لن يصلبوا فيه بشك من ما لهم به من الاتباع الظن وما قتلوه يقيدا ما الذي أوجب ألسنا نحن نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عز وجل بل ما الذي أوجب أوجب هذا أن النصارى لهم دعاية قوية أن اليهود اليهود لهم دعاية قوية فيما يذهبون إلى فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه التأكيدات التي تدل على أن لهذا لم يخلوا عيسى واضح وهذا من من رحمة الله ومن حكمة الله أما كونه من رحمته فلألا يعلق في قلوب المسلمين شيء من هذا من هذه الدعاية وأما كونه من حكمة الله فلأجل أن يتبين الأمر كما هو حتى لا حتى لا يكون لا يكون المتبس ومن فائد اللهية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا قتله لم يتيقلوا من قتله فلهم في شك منه دنان على إيش أتمنى الثاني من يعرف؟ وش أتمنى الثاني إنه إيش أن يقينا مصدر في موضع حال من فاعل قتل يعني وما قتلهم متعقلين بل في شك من ذلك والله أعلم يلا هم كيف نجمع بين بين ساتفالي و... والقوال قالنا بذلك المال و... إنا قتلنا نسيه للقوال هذا من قول الله لأسنى نعم لانك عارف ان التكيات نعم لكن فيها قولين من دوره قولها الهداه الله قولين لا لا لكن الشرطين لكن ترى أن نقول لا بده نقول فيها قولات نحتاج الى لكن هذا دعوا بالله من الشيطان الرجيم ضوء تعهماه اليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُمْنَنَنَّ لَهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَذِلَّةٌ لِّلَّذِينَ نُهُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ وَالْبَاقِي مُحِلٌّ لَّهُمْ أَمْنَعْنَا عَلَيْهِمْ قَيْبَاتِهِمْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَضَبَطْنَاهُمْ عَن سَبِيلِ النَّهْيِ الْكِيرَاءَ وَأَخْذَهُ مُرْهِبًا وَقَدَّرْنَاهُ عِنْدَهُ وَأَخْذَهُ مُرْهِبًا وَقَدَّرْنَاهُ عِنْدَهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالًا نَّافِذَ الْبَاطِلِ وَاعْتَدْنَاهُ لِلْكَافِرِينَ نُوهُم عَذَابًا أَلِيمًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا تقول في دعوة اليهود انهم قتلوا المسيح؟ القتيل القتيل يقيني، اكيد. ليس هو, هو عيسى نفسه. يقولون انه عائد على المسيح لانه يمكن يتحقق انه القتيل. كانه يؤكد انتفاء القتل. طيب. واذا احتملت الات الات المعاني جميعا هنا صح. كان الحكم إذا احتملت الآية المعنى أيني جميعاً؟ يعني تحمل عن معانيه جميعا طن هل لهذا الشرع أن يحمل هذه المعاني جميعاً؟ إلا يكون بينهما تعارض. طيب إصدار أن يكون الله يحمل. هذا ما أن يحكم معنين لا يكون منها متعاب ثاني هذه معناها واحد يعني ألا يترجح أحدهما على الآخر ألا يترجح أحدهما على الآخر فإن ترجح أحدهما على الآخر فقل بالرأس قوله إلا اتباع الظن الاستثناء هنا بماذا نصفه هنا نعم صفه صفه هنا بتاء هذا ها منقطع ما هو رابط المستثنى منقطع إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى فما وجه المقارنة هنا لأن الظن ليس من غير نعم ثم قال الله تبارك وتعالى بل فل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل هنا للإضراب، وهو إضراب إبطال، أين؟ موجود كذا ما ما ما شفناه، شو طيب؟ إذن من فوائد هذه الكريمة إبطار ما ادعاه هؤلاء من قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. حيث نهب قتل ثم بين أنه مرفوع لله، ومن فائدها إثبات علو الله عز وجل بقوله إليه وإلى للغاية فدل ذلك على أن المرفوع إليه عال والأدلة على علو لا تعالى بذاته كثيرة لا تحصر من القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفضلة وقد تكرر هذا كثيرا وبيانه الحمد لله ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمه أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حي لقوله برفعه بر الله إليه وهذا يقتضي رفعه بجسده كما عرج كما عرّت بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده إلى السماء و. ومن فائدة هذه آية الكريمة إثبات هذين الاسمانين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم والعزيز المتصف بالعزه والحكيم المتصف بالحكم والحكمة لأنه من حكم وأحكم وسبق أن قلنا إن عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسان عزة القدر وعزة القهر وعزة امتناع ف... ف... فهي تلافث معا ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل وهو أنه لا يحكم بشيء إلا الحكمة ولا يفعل شيئا إلا الحكمة وهذه الحكمة قد تكون معلومة للناس وقد تكون غير معلومة ومن فائدها وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره فوجوب اقتنائي بحكم الله لأنه إذا آمن أنه لحكمه وجب أن يقتنع به ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النهوذ عند الإشكاد إلا بالنصوص كما فعلت عائشة رف الله عنها حين سئلت ما بالحائب تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصمع وأما رضا بقضائه في المرال أن نرضى الإنسان بقضائه لا يعلم لا بالمقضي لأن المقضي فيه تفصيل لكن قضاء من حد وقضاء الله يجب عليه أن يرضى به وهذا من تمام توحيد رموبي ومن فوائد الليلة الكريمة فات الحكم لله عز وجل فالحكم لله كونا وشرعا أما الحكم كوني فنافذ على كل أحد مسلم كافر مؤمن فاجر كل أحد خاضع للحكم الكون وأما الحكم الشرعي فمن الناس من خضع له ومن الناس من لم يخضع له فالمؤمنون خاضعون له والكافرون لم يخضعوا له ثم قال عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن النبيه قبل موته إن هنا نافية أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به وإن تأتي في الزوء العربية على وجوه متنوعة تأتي نافية كما في هذه الآية وأمثلتها كثيرة وغالب ذلك غالب ما تأتي نافية إذا أتت بعدها إلا مثل إن هذا إلا سحو مبين إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا أسرط الأولين إن هذا إلا خلق الأولين فإن تكون هنا نافية وتأتي مخففة من الثقيلة مثل إن زيد لقائم إن زيد لقائم فهي مخففة من الثقيلة وتأتي شرطية مثل إن قام زيد قام عمر وقول من أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى وقوله إن لا يؤمنن به هذه مستثنى من من محذوف والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا لا يؤمنن به وعلى هذا فقوله من أهل الكتاب خبر لممتدى المحذوف دل عليه السياق وتقدير خبر المحذوف سامن أحدا وقول إن لا لمؤمن إن لا لمؤمن قبل موته نجد الفعل هنا مفتوح مفتوحا إن لا لمؤمن مع أننا لا نشاهد أداة نصب يعني هو مبيع فتصال بنون بنون التوكيد نعم وقول به قبل موته به أي بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موت الضمير يعود على عيسى وقيل يعود على الرجل من أهل الكتاب يعني أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الموت آمن بعيسى أو المأمن ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى وكلا المعنين صحيح والثاني أرهر أن الضمير أعود على عيسى عليه الصلاة والسلام لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يكسر الطريب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام حتى الجزية لا يقبلها وقوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة هذه طرف آمله يكون المعنى أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون شهيدة عليهم يوم القيامة معنى أجل كريمة أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى. وعلى هذا التقدير يكون معنى ما من أحد من أهل الكتاب أدرك عيسى إلا آمن به قبل أن يموت. وعلى القول الثاني الضمير يعود على الوحيد من الكتاب يقول أنه ما من أنسان من أهل الكتاب يحضره الموت إلا إيش إلا آمن بعيسى. حتى اليهود الذين كانوا من كنائساتهم هم من وبيه. وقولوا من عن الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا ذلك بذلك لأن لهم كتبا حية وإن كان محرفة وهي التوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى. ولهذا سموا هذا الكتاب. ولا يعلم كتاب بقي إلى بعث الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاء في الرسل إلا التوراة والإنجيل. قيل إن المجوس لهم كتاب أنزل أو لهم شبهة ولكن صحيحة خلاف ذلك أنه لا يوجد كتاب بقي إلى ذلك الرسول إلا التوراة والإنجيل وقوله إن به أي إيمان أي إيمان قبول وإدعاء ليس مجرد تصديق لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا ولهذا لا يحكم بإيمان أبي طالب مع أنه مصدق فلا لا بد من قبول ما عامل به الإنسان ولذان له وقوله قبل موته أي قبل موت عيسى أو موت الإنسان وذلك حين يرى الحق يرى الكتاب والحق سواء كان ذلك في نزول الموت أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل ولكن هذا الإيمان يكون كالإيمان الاضطرار لأنه لأنهم لما كانوا اختارهم لم يؤمنوا بعيسى بل كفروا به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وذلك مذكورا في قوله تبارك وتعالى وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لبحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأن تعلموا الغيوب ما, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيما طياما سيشهد عيسى بن مريم على قومه أنه لم يقل لهم إلا ما أمر الله به أن يعبدوا الله ربي وربكم في هذه الآيات وعيث كثير منها أن أهل الكتابية قد يؤمن إيمان اضطرار إما عند موته أو إذا نزل عيسى ولكن هل ينفع هذا الإيمان النصوص تدل على أن الإيمان الاضطرار لا ينفع وأن الإيمان إذا حضر أجل الأجل لا ينفع بقوله تعالى وليست التوبة للذين يمنع السياس حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن ولكن الإيمان التراري في غير هذا الحال قد يرثق في قلب المرء، وقد فقد يؤمن أولا خوفا من السير، ثم يرثق الإيمان في قلبه، ويثبت ويكون إيمانا حقيقيا يثاب عليه وأنجع من النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الموت للبشر إثبات الموت للبشر كلهم. حتى الأنبياء يموتون. قال الله تعالى كل نفس ذائقة في الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك السرد أفئن ميتا فهم متخليون. طيب. نعم. نعم الجواب على هذا أن قوله تعالى بقطع إني متوافق. فيه أقوال الأول أن المراتب وفات النوم. قول ف... الله تعالى وهو لا يتوافك بالليل ويا له من بالنهار ثم أعرفكم فيه. والمعنى أن الله تعالى عند ما أرابع أن يرفعه ألقى عليهم نوع حتى لا ينزعج بهذا الرحل والقول الثاني أني متوفيك أي قابضك كما يقال توفى فلان حقه أي استوفاه وقضى والقول الثالث أن الآية ليست على الترتيب الذكري وأنه معنى أني رافعك لي ومتوفيك فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري للمعلم وهذه كلها جورة صريحة وأظهرها الأول أن مراد وفاة النوم وأن الله تعالى ألق عليه النوم حتى يكون عند رقه غير منزعج ولا منتأثر من فوائد هذه الآية الكريم نكمل أن الموت ثابت للرسول عليهم الصلاة والسلام ومن دونهم من باب أولى وقد ذكر لله عن هذا. ومن فائد هذه ومن فائدة هذه الآية اتباع القيامة. تقول تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وقد ذيّننا فيما سبق لماذا سمي هذا اليوم يوم القيامة؟ ويبينه لنا نعم. لقيام الناس من قبوره لله عز وجل دليله نعم <تصفيق> والثاني إحياء تقامه لا الشهادت دليله إننا لا نص الروسنا في حال الدنيا ولا نعمل في حال الدنيا ويوم يقوم الأشر طيب ثالثا أحمد نعم لقوله تعالى ونرعى الموازين نقص لهم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليه الصلاة والسلام يشهدون على أممهم لقوله يوم قيامة يكون عليهم شهيدا وهذا عام في كل رسل لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابه على هؤلاء شهيدا وهل يكون العلماء الذين همرت الأنبياء هل يكونوا يا شهداء أجواب نعم فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا ولهذا كان كان العلماء ورث الأنبياء ويمكن أن نقول ومفاجأة هذه الآية أن الناس يوم القيامة يتكلمون ويستشهدون ويناجون أو لا يمكن يمكن يمكن لأن ما وإذ الله يقول ويذكر الله يا اسمار أن تقول الناس اتخذون وأمي إلى من دون الله أجابة قال سبحانك كما يكون لي أن أقول ملَس بالحق الآن هذا حضرنا عليهم طيبات وحلت لهم ألف عاطفة على ما سبق والباء هنا للسببية والظلم في الأصل النقص ومنه أقول تعالى كلها جنتين آتِكُ كلها ولم تظلم منه شيئا وأما في الشر فهو التعدي سواء كان بنقص واجب أو بفعل محرم. وقولوا من الذين هادوا يعني بهم قام موسى حين قالوا إن هودنا إليك أي رجعنا مع رجوعهم واتزان من رضي الله ظلموا أنفسهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم هذا العامل هذا الفعل هو العامل في قوله فبيضول من يعني فالجار المشهور فقد بضول متعلق بقوله حرمنا والتحيم في اللغة المنع ومن حريم الذئب وهو ما حولها يمنع من إحياء ما حوله ومنه صميا النساء حريما لاحتجابهن ومنع والمنع من التعدي عليهم حضرنا عليهم طيبات احلت لهم طيبات أي أطعمة طيبات فهي موصوف وهي صفه لموصوف محدود والطيب ضد الخبيث والخبيث له إطلاقات متعدده ترى ان مراد به النجس ترى ان مراد به الرديء ترى ان مراد به المحرم مطلقا وقوم طيبات أحلت لهم أي كانت الأول حلالا وهي باقي على طيبها لكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم أحلت لهم من المحل المحل هو الله عز وجل لأنه هو الذي فيديه العمر وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الوارح حفظ وصد مستر يحتمل أن يكون من فعل المتعدي ويحتمل أن يكون من الفعل اللازم وذلك لأن صد تكون لازما يعني تكون فعل لازما وتكون متعدين فيوقات صد الرجل عن كذا بمعنى أعظم وصد غيره عن كذا بمعنى صرفه عنه وهنا يجوز فيه الأمراض فهم قد بأنفسهم عن سبيل الله الكثير وصدوا غيرهم أيضا لما عندهم من الكتاب الذي يشبهون به ويموذون به على الناس ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو المبعوث المنتظر وأول ما أشبه هذا وقوله كثير عن سبيل الله المراد بسبيل الله شرع الذي شرعه الله لعباده وصني سبيل الله لأنه طريق موصل إلى الله عسى وجل ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعباد لم يشرعه أحد سواه فوضيف إلى الله تعالى باعتباره الاعتبار الأول أنه موصل إليه كما تقول مثل هذا طريق فيق مدينة طريق مكة والثاني أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهم مع أنه يضعه أحيانا للساركين كقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمن. فهنا أضاف السبيل إلى المؤمن باعتبار أنهم سالفوا وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان باعتباره وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد عن سبيل الله كثيرا كثيرا يختلف إعرابها باختلاف كلمة صد إن كانت لازمة فهي صفة لمصدر المحذوف أي صدودا كثيرا وإن كان متأذية فهي مفعول لصد وإن شئت فقل صفة لمحقول صد المحذوف أي خلقا كثيرا وهم في الواقع تديرون بالوصفين فإنهم صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم وأخذهم الهذبا وقدموا عنه هذا الوصف الرابع أخذهم الذباء ولم يقل أكل لأن الأخذ أعم قد يأخذ للنسان الذباء و... ولا يأخذ يسامله في لباس أو في بناء أو ما وقد يأخذه للأكل تارت يعبر في الأكل في قوله تعالى <تصفيق> الذين يأخذون الذباء الذباء لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المس وتارت يعبر في وهو أعام لكن التعبير بالآكل أشد لأن ممارسة الآكل للربا أشد من ممارسة غير الآكل أشد ممارسة الآكل لأن الآكل قد يستعمل ربا وقد ينفده في أمور أخرى غير الآكل وقول الربا الزيادة لغة الربا لغة من الزيادة وفي الشراء الزيادة في أشياء معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أشياء عدها يا عادة قال لي جنبت. جنبت ما هي ما هي أنا لست رطل الدليل. ما هي لا تأخذ أعطنيها أول الغرط هذا الذهب والكذبة والشعر والحمطة اللب والزبد نعم والشعير نعم واللا والزبيب الزبيب ما عينا بها الا الساعد اللب والزبد والشعير والبر والقمط والمنه والمنه هذه ست الاشياء دليلها قوله محمد صلى <تصفيق> الله عليه وسلم أدهب بالذهب وشيب بالشيب وبر بالبر وشاعب بالشاعب وصام بالصام ويسميه سنايد قام طيب. <تصفيق> تمام. هل يلحق بهذه السبب غيرها؟ سبق لنا أن العلماء اختلفوا فيها. لذلك أما أهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها غيرها لأنهم من علم القياس وأما القياسيون فاختلفوا فمنهم من قال لا يلحق بها غيرها. يقتصر على ما جاء به النص كابن عقيل الحمد لله رحمه الله حيث قال يقتصر على ما جاء به النص مع أنه من أهل القياس والمعاني لكنه قال إن العلم اختلف في العلة والطرب وليس هناك نص بين يجب المصير إليه فإذا اختلفوا فهم كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو نقص الصلاة والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في الزيادة والنقص سقطت سقطت أقوال لم يوحد لا بقول الزيادة ولا بقول النقص فيقول لما اختلف العلماء ورحمهم الله في علة الرباع في هذا الأشياء ستة بطلت العلة ورجعنا إلى القول بأنه اقتصر على ما جاء بالنص والقول الثاني عند أصفهار الضياء أنها أن أن العلة معقولة ويمكن أن يلحق بهذه الأشياء الستة ما كان مثلها ثم اختلفوا في المماثلة هل هي الطعن أو الكيل أو الكيل والذخار ولهذا كان أقوال العلمة في هذه المسألة أقوال مضطربة لا تأتي على شيء تطمئن إليه كثيرا على كل حال نحن نقول الربا الذي حرمه الله ورسوله، سواء كان ذلك عن طريق الأخر أو عن طريق النظر والقياس أخذهم الربا وقدنوه عنه الوا هنا للحال يعني والحال أنهم قدنوه عنه وبلغوا وقامت عليهم الحجة لكنهم أخذوه والناهي عنه هو الله ورسله الرابع الوصف الرابع وأقلهم أموال الناس بالباطل أقلهم أموال الناس بالباطل يعني أنهم استولوا على أموال الناس فالمراض بالأكل هنا الاستيلاء سواء استولوا فأكلوا أو لبسوا أو عمروا أو فعلوا أي شيء وقول أموال بالباطل الباطل كل ما خالف الشر فهو باطل سواء أخذوه عن طريق الغش أو عن طريق الـ الـ الكذب أو عن طريق الجهل في المبيعات أو عن طريق كتم الحق أو دعوة ما ليس لهم المهم أن المراد بالباطل كله ما أخذ في غير حق وأعتذنا للكافي طي فقعا جلال آن فبظلم من الذين هادوا عرفنا أنها متعلق بقوله حرم ما بعدها وبصدهم عن عن سبيل الله الكثير وأخذهم مرربة وأضنوا عنه وأخذهم ليس الضرط يحتمل أن تكون معطوفة على ما سبق ويكون العامل هو حرم يعني وحرمنا عليهم طيبات وحذلتهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم مررباء إلى آخر ويحتمل أن العامل محذوف بالتقدير وعذبناهم بصدهم عن سبيل الله الكثير وأخذهم مررباء وقد نوه نوعا يدل عليه قوله اعتذنا الكافرين منهم عذابا عليهم يخبرنا في هذه الآيات في هذه في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين ظلموا أنفسهم حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات بدليل قوله طيبات محلت لهم وهي نكره لا تفيت العموم إلا للإطلاق فما الذي حرم عليهم قال الله تعالى مبينا ذلك في سورة العام وعلى الذين هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شرهما هما إلا ما حملت ظفورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض فحرم الله عليهم من أجناس الحيوان كل ذي والمراد بكل لكل ذفر كل, كل ما رجله أو قدمه غير مشؤوم غير مشؤوم يعني الذي لم تشق رجله يسمى ذو الظفر مثل العبل والنعام والنحم وما أشبه ذلك يعني الذي ليس له أصابع ولا شق قدمه يسمى ذو الظفر وعلى هذا فالجبل محرمة على بني على بني إسرائيل ووقاح وحلفهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة يعني أنه أنهم كانوا صادين عن سبيل الله وصادين لغيرهم أيضا فهم مستكبرون ومجرمون مستكبرون عن طاعة الله بصدهم بأنفسهم مجرمون حيث اعتدوا على غيرهم وصدقهم عن سبيل الله وأخذهم مرهباء يعني أخذهم إياه أكلا واستعمالا وانتفاع وقضره عنه وهذا أشد في الإثم والتحريم لأنهم قد قامت عليهم الحجة و... وكذلك أيضا وصفهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطر ومن ذلك الرشوة فقد كانوا أقتالين الصعدة الرسو في الحكم يعني أنهم يرسلون الحكام ليحكموا لهم بما بما لم ينزل بما لم ينزل به الله شرعاً ثم بين عز وجل أنه أعد للكافرين منهم عذابا عزيزاً وهنا تجدون الإظهار في موضع إظهار حيث لم يقل أعقدنا لهم بل قال للكافرين منهم عذاب الأليم وقال سبق أن للإظهار في موضع الإظمار ثوائد محمد نعم طيب يعني الإشارة إلى عناس الحكم طيب الإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف بهذا الوصف نعم تسجيل عليهم بما يحتضيه هذا الوصف أي أنهم بذلك صاروا كفارا لكن هنا لا يستقيم هذا المعنى إن قال الكافرين منهم فجعلهم قسمين قسم كافر وقسم غير كافر أيضا تنبيه المخاطر تنبيه المخاطب لأن الكلام إذا خرج عن الأسلوب فإنه لا بد أن ينتبه الإنسان ومن ذلك الأظهار في عنع ومن ذلك الأجفاة من الخطاب إلى الغيبة أو العكس فهذا يقتضي انتباه المخاطب وهو أسلوب من الأساليب العربية طيب وبين الله عز وجل أن هذا العذاب الذي أعده لهم أليم أي مؤهل وفعيل تأتي بنعنى مفعول ومنه قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يأرذقني وأصحاب هجول أمن ريحانة الداعي السميع يأرذقني المان ما نسميه هنا المسمع و أصحاب هجول في هذه في هذه الآية فوائد كثيرة منها إثبات الأسباب إثبات الأسباب وأن الله تعالى قد يشرع الشيء لسبب لقوله فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم الطيبات مهلة ومن ذلك أن الله شدد على بني إسرائيل الذين أمره ذكره البقرة هنا قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لأزعهم وحصل مقصور لكن شددوا فشدد الله عليهم وإثبات الأسباب انقسم الناس به إلى طرفين ووسط منهم من أنكر أسباب مطلقة وقال إثبات الأسباب يقتضي إثبات خالق مع الله ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بطبيعتها ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بما أودع الله فيها من القوى الموجبة للمسببات وهذا القول هو قول الوسط الذي جل عليه المنقول والمعقول فأي دعوة لخالق مع الله إذا قال إن الله خلق هذا الشيء ليكون سبب هذا الشيء الكلان أي دعوة لخالق مع الله وأي دعوة تصرح لأ... ل... ل... لإنكار تعثير الأسباب في مسبباتها أي دعوة كل يعرف أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهم من الحق بإذنه فآثبت الأسباب على أن الذي خلقها وأوجدها هو الله عز وجل ولذلك قد تتخلف المسببات بإذن الله كما تخلف إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنها نار عظيمة محرطة حتى قيل إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منها بل رموه إليها بالمنجنيق. من بعد ومع ذلك صارت عليه برجا وسلاما وهل يدل على أن السبب ليس يؤثر بنفسه بل بإرادة الله عز وجل وهو أيضا من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل شيء سبب ومن فوائد العادة الكريمه أن الظلم سبب لحرمان الخير الظلم سبب لحرمان الخير وهذا لقوله في من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الحس، والظلم سبب لحرمان الخير الشرعي والقدر ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بأن الليلة ليس قدر فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم فرفعت ونصيها عليه الصلاة والسلام هذا حرمان لأمر قدري ولا شرعي شرع، وهو أن من قامها إيمان وحساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن حرم الناس هذا الخير بسبب الضل وهو التلاحم والتخاصم والتنازل، ولهذا يغفر في لا يتقدر إلا للمتسحنين الذين بينهم شحناء، فإنه لا يغفر لهم كما ترد الأعمال يوم الاثنين والخميس. فيغفر لكل أحد إلا من بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظر هذين حتى أصلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يحرم بالظلم تحريما قدريا لأن الذي حصل لبني إسرائيل تحريم شرعي الذي حصل تحريم شرعي فبظلما من ألينا هذا حرمنا عليهم طيبات ومحن و... نعم. وعلى الذين هاجوا حرمنا الذي ذلك هذا تحريم شرعي لكن قد يحرم الإنسان تحريما قدريا ما حل الشيء له شرعا فيصار مثلا في مرض في مرض يقول له الأطبة أترك الأكلة الفلالية بسبب ظلم بسبب ظلم الإنسان مثلا قد يتهور ويسرف في الإنفاق وإصلاف الإنفاق أكلاً وشرباً ونوبساً حرام للإحلال حرام كيف حرام الدليل ولا تسلف إنه لا يحب المصرفين طيب قد يسلف الإنسان فيحرم من هذا الخير الذي يك... أصرف قدرا قدراً قدراً لا شراء بأن يصاب مرض لا يتلاءم معه أن يأكل كل شيء أو أن يلبس كل شيء وهذا نسميه تحريما إيش؟ تحريما قدريا طيب ومن فائد هذه الآيات الكريمة أن الأمر إلى الله تعالى تحليلا وتحريما لقول حرمنا وقوله وحلت وحلتناه وهو كذلك التحليل والتحريم ليس إلينا ولا إلى أحد من الناس إلا إلى الله ورسوله فالتحريم إلى الله وإلى رسوله والتحليل كذلك والإيجاب كذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا السنة المكلب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله كذب ومن فوائد السكينة أن الطيبات نفسها قد تكون ممنوعة شرعا وهو كذلك قد تكون الطيبات ممنوعة على هذا الإنسان شرعا حتى بعد كمال الدين يقول شيخ الإسلام إن الطعام حرام على الإنسان إذا كان يتأذى به لو أكل أو خافت تخمع فإنه يكون حراما عليه يعني مثل إنسان ملع بطنه من الطعام لكن الطعام, لكن الطعام كان شهيا ولذيذا فجعل يأكل, يأكل يأكل يأكل حتى وصل إلى الحقوم هذا يتأذى أو لا لا شك أنه سيتأذى سيتأذى وربما يحصل عليه ضغر إما حاضر أو مستقبل يقول الشخصان أنه يحرم عليه أن يأكم وكذلك إذا خاف التهمة تخمة وذلك بتغير المعدة ونتنها وإن لم يكن من أجل الأذية أحيانا يكون بعض الأطعمة لا يتلاءم مع أطعمة أخرى لا فتجد الإنسان يأكل هذا على هذا ويتغير تغير معدته ويحصلها نتاً رائع كريهة. هذا أيضاً يقول إنه حرام عليها أن يأكل. لأن الله إنما أباح الأكل والشرب من أجل تقوين البدن. فإذا عاد ذلك إلى طرر صار حرام. ومن فوائد هذه العطاء الكريمة التحذير من الصد عن سبيل الله. سواء كان صد بنفسه أو صد لغيره. بقوله وبصد مع سبيل الله كثيرة. ومن فوائدها أن الصد لا يتقيد بصيغة معينة بل ما في صد عن سبيل الله سواء بالتخدير أو بالإرشاف أو بالإيعاد أو بالوعد أو غير ذلك فإنه داخل في العين في التحديد لله ربما يكون الصد عن سبيل الله بالتخ بالتخدير فيأتي إلى إنسان يقول له يا فلان لا. لا تكلف نفسك بالدعوة والموعظة ونصح الناس إنك تدعو موتا ولقد اسمعت لو نعديت حيا مع أن الأول المنصوح عنده همة ونشاط وعزيمة فيأتي هذا ويخذره يكون هذا قد أنصد على سبيل الله لكن إذا علم أن هذا الشخص ربما يتكلم بما لا يعلم فهل تقليل عن الكلام من الصدق عن سبيل الله او من حماية سبيل الله الثاني يعني ربما يأتي الانسان عنده اقدام وعنده شجاعة ويحب ان يدعو بكل شكل لكن لا عن ما فهذا لا حرج عليك لا قلت له انه لا ينبغي ولا تكلف نفسك ولا تكلف نفسك سواء نضبت هذا إلى أن الناس لن يقبلوا منه أو أضبت هذا إلى أنه ليس عنده علم فيقع في الحرج فهذا لا ألف سبيل فهذا من حماية سبيل الله وليس من صد عن سبيل الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الوصف الذي يكون أشد في الدم وإن كان لا مفهوم له لقوله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فهذا غاية الدم لكن لو أنهم صدوا قليلاً لكان لهم نصيب من العتم إنما الغاية هي الكثرة ومن فائد هذه الآلات الكريمة أن المتعاطين بالربا من هذه الأمة مشبهون اليهود لقوله أخذهم الربا وقسمه عنه ومن فائد الآلات الكريمة أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو لللبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان لعموم قوله أخذهم الربا ومن فوائد الهاتف الكريمة أن الحج لا تقوم إلا بعد بلوغها وأن من فعل شيئا دائز عن حكمه فهو غير مؤاخد به